الوحدة التاسعة الدرس الحادي والخمسون استمع إلى الحوار الحوار ندوة عن العولمة كانت ندوة مفيدة لماذا لم تحضري؟ كنت أنسي مشغولة زارنا بعض الضيوف حضرت الندوة معظم مدرسات الجامعة وطالباتها ماذا حدث في الندوة؟ كانت المتحدثات فريقين وفريقا يدعو إلى العولمة وفريقا يرفض العولمة وما حجة كل فريق يقول الفريق الأول ستؤدي العولمة إلى تنمية جميع الدول خاصة الدول الفقيرة وماذا يقول الفريق الثاني يقول إن العولمة ستؤدي إلى هيمنة الدول الغنية على الدول الفقيرة وكيف انتهت الندوة دار نقاش شاخن بعد الندوة ورفض معظم الحضور العولمة لماذا؟ لأن الدول الغنية ستفرض لغاتها وثقافاتها على الدول الفقيرة أنا أتفق مع هذا الرأي وأنا أختلف معه الوحدة التاسعة الدرس الحادي والخمسون فهم المسموع استمع ثم اختر الجواب الصحيح بوضع دائرة حول الحرف المناسب كانت هناك ندوة مفيدة في كلية الآداب أمس تكلم فيها مدرسون من الجامعة وضيوف من خارج الجامعة تكلم الجميع عن فائدة الكتاب قال المدرسون من الجامعة إن الكتاب العادي سينتهي قريبا ويترك مكانه للكتاب الإلكتروني رفض بعض الضيوف هذا الكلام وقالوا إن الكتاب العادي سيبقى مهيمنا في هذا المجال وقتا طويلا وستظل كل الدول الفقيرة تستعمل الكتاب العادي وستستعمل الدول الغنية الكتاب الإلكتروني أولا كانت ندوة الكتاب في ألف كلية الآداب با كلية الشريعة جيم كلية العلوم ثانياً كان المتكلمون من الجامعة ب خارج الجامعة جيم داخل الجامعة وخارجها ثالثاً من قال إن الكتاب سينتهي قريبا الضيوف المدرسون من خارج الجامعة ج المدرسون من الجامعة رابعا من سيستعمل الكتاب العادي وقتا طويلا الف الفقراء با الأغنياء جيم الطلاب خامسا من قال إن الكتاب لن ينتهي قريبا ألف الضيوف با بعض الضيوف جيم المدرسون